الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و بارك اللقاء الماضي تعرفنا على بعض انواع الندسات ذكرنا منها بوي الآدمي و وتحته تعرضنا لبوي الصبي الصغير وبوي الجارية للبنت وان الصبي اذا لم يتناول طعام أولا يعتمد على اعتماد اساسي فإنه يرش من بوله ولا اتفل غسر وانما يضعر بالمكاثرة مكاثرة الماء، وبول الجارية يغسل من أول يوم تولد فيه لكما عدا من المرسات بول وروث ما لا يمكن لحمه بول وروث ما لا يمكن لحمه هذا نجس وعرفنا ان بول وراث ما يؤكل لحمه ايه طاهر طيب ثالثا من النجاسات ايضا الدم المسفوح ربنا استحليه وعدنا وعندك اللي ذبحه ولا شاة نعنا ولا نعجه ذبحها ها ولا ذكر بط ولا حاجه الدم المسفوح يعني الدم المسجوك اللي طالع متدفق من الربع عند الذب. هذا ايه نجس لو أصاب البدن او الثياب او المكان لابد يغسل منه اما الدم الذي في العروق لكن بقى بعد ما ذبحت اللحمه يبقى فيه في العروق بعض قطرات الدم كده في العرق هذه لا شيء فيها هذه طاهرة. خلاص ليه الام المؤمنين عائشه تقول كنا نأكل اللحم والدم خيوط على اليد خيوط كده عروق دم على ايه على وش تتجي. ولا شيء في ذلك. انما الناجس هو الدم ايه? المسكوه. من الناجسات ايضا دم الحيض والنفاس. عند المرأة. والدليل. ان المرأة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ليس عندها الا ثوب واحد وتحيط فيه. الله ما كانش عندهم العز اللي عندنا ده. ها? واحدة تشتكي واحد. وانتقول له هل فعا قد يعمل حاجة مش مدخلين إلا بمية وعشرين عباية بس. ها? وبتتكلم بجالة وزعلان الله مظهور انه عندها بمية وعشرين عباية بس دخل بيه. قال لها بلطانين والله ما عندوني شو حاجة. ها? احدانا ليس عندها إلا ايه? كثبه و... وتحيبه فيه. فهل تصلي فيه? الله. فقال تقصيه ثم تقرصه ثم تحده بالماء. ثم تصليه. كثيره كويس. وتدعكه باي حاجة جامد، ها? اللي احنا على ثقرده. خرج منه اثر الدم. ثم تغسله بالماء. انضعهم بالماء شطفه كويس في الاخر. ثم ايه? تصلي فيه. هذا دليل علينا داي نجاسة. دم الحيض ونفاس ايضا مما من النجاسات التي من البلد والثوب والمكان. ايضا من النجاسات على الرجع من اقوال العلم لعاب الكلب والخنزير. لعاب الكلب والخنزير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب فيه الي احدكم خالي يغصيرهم سابعني اذا هم كنتوا رب الحديث في الصعب الخلي الموصف. يبقى لعاب الكلب. لو انت مش كيل او كلب مسك هدومة يبقى لابدت تعمل ايه تغسل هذا المكان الذي أصابه لعاب الكلب تغسل هذا المكان الذي أصابه لعاب الكلب هذه نجاسات ذكرنا منها كام قول الادم وغادطه وكذلك قول وراث ملا يؤكل لحمه دم الحيض والنفاس كمان ها الدم المسكوح لعاب الكلب والخنزير. كذلك في شيء بيخرج منك اسمه المذى وحا كمان اسمها الودي كنا اشرنا اليه قبل ذلك ها المذي والايه والودي وفي شيء بيخرج اسمه الملي. طبعا الملي معروف كده المذي والودي ايه هم المذى شيء بيخرج عند المداعبه او التفكير في الشهوه الودي شيء بيخرج بعد البول او عند الحركه العنيفه او عند حمل شيء ثقيل حاجة خينة كده تخرج منا. المزي والواجي لاجس. انما المني طاهر. لان ربنا مش هيخلقنا من حاجه ايه? من حاجة بس. فالمزي والواجي يجب غسل الثوب والبدل منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر فيه علي قال رضي الله عنه وقال ايه ذكرك وتوضأ. وفي رواية توضأ وانضح فرجك. هذه بعض النجاسات تعرفنا عليه سيره. أما كيف نُطهِل النجاسة؟ هذا ملعَنٌ مع له في لقاء مقبول بالشيطان عز وجل وسلَّم وسلَّم محمد وعلى